وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُوءٍ لَا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال الملك أوتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 ولا أجور لآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون و جاءه خوات يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له ممكرون وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَاتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنَ بِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّيَ أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَاتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَ هَا إِذًا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْمِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت لينا ونمير أهلنا ونحفظ أخونا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قَالَ لَنُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُوتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَاتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ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 قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقية في رحل أخيه ثم أذن ثم أذن موذن نيتها العير إنكم لا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 قال معاذ الله ان ناخذ إِلَّا من وجدنا متاعا عنده ان إِذَا الظالمون فلما استيئس منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلم أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف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 إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مثنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة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 اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم, واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البسير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصرَ إِنَّ شَأْنَ اللَّهُ آمِنٌ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما وألحقني بالصالحين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 أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتنا ومن اتبعني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 ولدا رُلا خيرة خير للذين التَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إذَا سَيَسَوُصُ لَوَّنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُ نَافَنُ جِمَانَ شَقَّ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولل الباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصبيق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد ونُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِلْكِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِمْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمُ أِذَا كُنَّا تُرَابًا نَالَ فِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ كَابِتَ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَنَائِلِ يَبْلُغُ غَايَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَلَا سَغَالِ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضِ قُلِ اللَّهِ أولفت اتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور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 أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية نومة عن زبد مثله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 لَّالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْنَّ لَهُم مَّا فِي الأرض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُم جَهَنَّمُ وبيس المهاد